إِنْ يَكُونُ لَكُمْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُضُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ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 إذ قالوا لقومهم إن براءء منكم و من ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدأ بيننا و بدأ بيننا و بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم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 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصى من كوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 ك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقنا ولا يزني ولا يقتل لأولادهن ولا يأتين بمهتان يفسرنه بين أيديهن وأرجلهن. ولا يأت نيبي بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم